ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أخيرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج؟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 وَإِن كَانَ مَكُومُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ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 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر, الله أكبر.